عهود الرجال طريق النضال فمن خان عهدا مضى في ضلال عهود الرجال طريق النضال فمن خان عهدا مضى في ضلال ومن صان بيات رب قدير يدك الطغاة يدك الجبال يهدوا خطواته كل جبل الى الجهاد الى الجهاد الى الجهاد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 سنصبح نارا على الظالمين نحرق فيهم صفوف العناد سنصبح نارا على الظالمين نحرق فيهم صفوف العناد الى الله في عزمتي يا شباب فلن نستكين لهم او نها فلن نستكين لهم او نها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 El genag, el سنمضي نجدد نهج الرسول لنحيا كراما بوحي السماء سنمضي نجدد نهج الرسول لنحيا كراما بوحي السماء ونثبت حقا امام الخطوب ونبذل لله كل الدماء ونذل لله كل الدم الى الجنات الى الجنات الى الجنات جهاد فتية الايمانهم وانطلقوا من الجهاد فتية الايمانهم وانطلقوا الى الجهاد فتية الايمانهم وانطلقوا الى الجهاد فتية الايمانهم وانطلقوا الى الجهاد الى الجنه الى الجنه الى الجهاد